وقد امنا الى ما عملوا من عمل هَبَاءً فجعلناه, فجعلناه هباء منثورا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء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 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملته واحدة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 وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعاده وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أَتَوْا على القرية التي أمطرت مطر السوء أَفَلَمْ يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وَإِذَا رَأَوْكَ إن يتخذونك إِلَّا هزوا أَهَذَا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تَحْسَبُ تحسب أَكْثَرَهُمْ أكثرهم يسمعون أو يَعْقِلُونَ يعقلون إن إنهم إلا كالأنعاه بل هم أضل سبيلا